مسامع الخير للانشاد تقدم لما نظرت الى الرجال وجدتهم في سجن بادوش النائمين مكبلين ذكيم بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الاستم كتب سجي والله لو خرج الرجال وجدتهم عند التقاء الصف قوما تبتين لكن باب الكفر مقفول على تلك الاسود وما لهم من قذيذ اننا بنتو الى التجاه وجدتهم في سجن بادو شلائني مكبلين حكم بحكم الكفي حكم من جائر وعلى ظهور استهم كتب سجين والكثر يعث في اراضي المسلمين داس على الاعراض والقول المبين يا قوم هل غابت عن الانظار ما في سجن كوفا من ماسي المسلمين لن نبرط الى التي جالي وجدته في سجن بادوش الناعيني مكبل دخم بحكم الكفر حكم من جايره وعلى ظهور الاستهم كتب سجيلنا ننابط الى التجادي وجدته في سجن بادوش الناعيني مكبل دوكي مبي حكم الكفر حكم من جائر وعلى ظهور الأستيم كتب سجيلا لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادوش النعيني مكبل دوكي مبي حكم الكفر حكم من جائر وعلى ظهور الأستيم catabu sedi